واخر يقول هناك قال لنا احد الكبار جمع واعظه والمبتدئين وقال لهم من قال منكم تكفير الراسخ باط حكمناه عدد ما هم مسلمونا اخواننا خالفونا في بعض الاشياء التي لا توجب تكفيرهم نريد بيانا ذلك هناك احد بالديجال قال جمع واعظه والمبتدئين وقال لهم من قال منكم بتكفير الراسخ حكمناه وعاتبناه وهو والصوم سمونا اخواننا خالفونا في بعض الاشياء التي لا تجوز تكذيبه هذا اللي قران كلام جاهر اللي ترخص يا الله راضي راضي سيرهم خطي عبادات البيت من دون الله لهم هم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي سادق ابن الحسين لما اترضى عن الصديق عمر لي الله تعالى عنهما فالرافضة الآن غوم عندهم عقائد فاطرة أخبتها وأجرها وأعضبها خطراً أنهم يأخذون على البيت من دون الله ويستغفدهم ويندرهم لهم ويزبحون لهم ويسألهم الضراء الحاجات فالمرضة يا علي يا حسين يا فاطمة يا يا كما يدعون بك الأصنام الأصنام بالله هذا نعرف من أقائدهم دعوة واحدين ومنها انهم يعتقدون في أئمتهم أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب ولهم أيضا اعتقادات المصر والربائل ومنها سب أصحاب الله سلم واعتقسوا أبداً لفيهم وهم حملوا السنة والطبعان وهم حملوا بالشروط فما يسأى ظن لهم بأكفار الله من الشيعة من فئة الصيادين، الرافضة الأحسن الضالونية، هم أشد الرافضة أشد الشيعة شر، وأخطرهم أن صيادية كذلك، فمقسام الشيعة مقسام لكن من أحبتهم الرافضة والصيادية الضالونية.